بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين هذا هو الدرس الثامن في سلسلة أخلاق وأداب طالب العلم لشيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى وكان هذا في ليلة السابع والعشرين من شهر ربيع الأول العام الحادي والثلاثين بعد الأربعمئة والألف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن التبعد أما بعد فقد انتهينا في آخر مجلس من الحديث عن الزهد في الدنيا و كان لزاما علينا حتى نتم ما بدأناه في هذا الباب أن نذكر ما يتعلق بطول الأمل أي طول الأمل في الدنيا وقد عقد البخاري رحمه الله على بابا في كتاب الرقاق من الصحيح عن هذا الأمر فقال باب في الأمل وطوله وقول الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال قال علي بن أبي طالب ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بانون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل قال البخاري بمزحزحه أي بمكاعده ثم أورد حديث عبد الله المسعود رضي الله عنه أنه قال خط النبي صلى الله عليه واله وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط وقال هذا الانسان وهذا أجلوه محيط به وهذا الذي هو خارج أمله خط الخط الخارج وهذه الخطط الصغار الأعراض في الأخطأه هذا نهشه هذا في الأخطأه هذا نهشه هذا ثم أورد بعده حديث أنس أنس بن مالك رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه واله وسلم خطوطا. فقال ثم قال هذا الأمر وهذا جلوس. فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب. قال الحافظ رحمه الله تعالى في بيان معنى الأمل قال الأمل بفتحتين أي بفتح الهمزة وفتح الميم. رجاء ما تحبه النفس من طول عمر وزيادة غنى. وقريب المعنى من التمني وقيل الفرق بينهما تم ان الامل ما تقدم له سبب والتمني بخلافه والشاهد ان هذه الاحاديث دلت على ذم تولى الامل في الدنيا لأن الدنيا مهما طالت هي قصيرة فالذي يعني يطيل أمله في متاع الدنيا من الغنى أو من طول العمر لأنه يؤمن فائتا ويؤمن عرضا زائلا لا قرار له ولا استقرار وهذا الحديث يعني بلا شك يبين حقيقة ما عليه اغلب البشر فكأنه صلى الله عليه وسلم لخص في كلامه السابق وقد اوتي جوامع الكلم الخطوط العريضه للحياه الدنيا لكل انسان حيث شبه عمر الانسان وطهياه الإنسان بالخط فجعل الانسان كانه مربض وقد احاط اجله به من كل جانب يعني هو مدرك هذا لا محاله لقدتي صلى الله عليه وآله وسلم انه جعل امل الانسان في في هذه الدنيا خارجا عن هذا المربع اي خارجا عن اجله اي ان امله اطول من اجله <تصفيق> وهذه الخطط الصغار والتي هي في داخل الأجل هي الأقدار والأعراض التي تصيب الإنسان مثل مرض وغنى وفقر وزواج وطلاق وقلة رزق وضيق وغضب وحزن إلى آخره، مما لا يخلو منه إنسان. وسبحان الله العظيم، كلما مر العبد ببلاء خشي أن يكون هلاكه في هذا البلاء، فإذ به ينجو، فلا أن تمر برها إلا وأصابه عرض آخر إلى أن يوافيه والأجل فنسأل الله العفو والعافية قال الحافظ رحمه الله تعالى في بيان قوله فإن نهجاه هذا آآ وفي نخطا هذا نهاش وهذا وين نهاش هذا, هذا اخطا هذا الحاصل ان من لم يمت بالسبب مات بالاجل يعني انه قد يموت الانسان بلا سبب محسوس معروف يعني بلا مرض ملموس او معروف وبلا حادث يعني تزهق في روحه ولكن أجله قد أتى حان الموت ولو بدون سبب ظاهر لمن حوله وفي الحديث إشارة إلى الحد على قصر الأمل والاستعداد لباغتات الأجل نسأل الله العفو والعافية وعبر بالنحشي وولده وولده ذات السمن مبالغة في الإصابة والإهلاك نسأل الله أن يسلمنا وأن يعافينا وأن يختم لنا بحسن ثم أردف البخاري هذا الباب باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر نعم لقوله تعالى أولم, نعم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ثم أورد حديث أبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه ستين سنة وهذا حديث جليل يثبت أن الله عز وجل يعذر وما أحد أحب إلي العذر من الله عز وجل كما ثبت هذا أيضا في الحديث الحديث الآخر وهذا مما نثبته لله عز وجل مما نثبته لله عز وجل أنه سبحانه وتعالى يعذر و وقال الحافظ الإعذار إزالة العذر والمعنى أنه أي العبد لم يبقى له اعتذار كأن يقول لو مد لي في الأجل فعلت ما أمرت به يقال أعذر إليه إذا بلغه أقصى الغاية في العذر ومكنه منه إذا لم يكن له عذر في ترك الطاعة مع تمكنه منها بالعمر الذي حصل له فلا ينبغي له حينئذ إلا الاستغفار والطاع والإقبال على الآخرة الاستغفار والطاع والإقبال على الآخرة بالكلية وأورد الحافظ بعد معاذرة أورد أبو خير بعد هذا الحديث أبو ريرة أيضا والذي قال في سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شابا فثنتين في, في حب الدنيا وطول العمر وطول الأمل مزارة. وبعده أورد حديث أنس ولفظه يكبر ابن آدم ويكبر معه سنتان حب المال وطول وطول العمر وهذا يدل على خطر هذا المرض مرض طول الأمل فهو مرض بلا شك يصيب القلب ولا يخلق من عبد إلى من رحم الله ولكنه يتفاوت من عبد إلى آخر فمن يجاهد نفسه على هذا لأنه يقل معه وإن كان أصله معه بلا شك وعلى قدر المجاهدة على قدر ما يخف هذا المرض والمعركه سجال بينك وبين نفسك وبينك وبين الشيطان ومن أعظم ما, ما يستعين به العبد على المجاهدة على مجاهدة النفس في طول الأمل وفي خض المال وفي حب الدنيا وتقديمها على الآخرة أن يستحضر كما بينا حقارة هذه الدنيا أنها لا تساوي شيئا على الحقيقة بل هي كما سميت الدنيا من الدنوب ف... ومن الأحاديث الجليلة في هذا الباب ما أخرجه مسلم من حديث أبو رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فالدنيا بالنسبة للمؤمن سجن مؤقت يعلم أن له نهاية أن له نهاية محتومة فوفيها كالمسجون الذي يريد الخلاص إلى المسجون بلاد الحرية إلى جنات النعيم إلى بلاد الأفراح كما سماها المقيم الجوزير رحمه الله تعالى إلى جنات عدن إلى جنات عدن التي تجري من تحتها الأنهار فوف الدنيا مقيدة بقيود وأحكام شرعية من تحريم وإيجاب أما الكافر فهو طليق يفعل ما يشاء من المحرمات ولا يلتزم بواجب ولا بفرض، ولكنها حرية زائفة وهي وإن كانت في الظاهر حرية فإنما هي سبيل إلى السجن المؤبد الذي لا خلاص منه على نهاية في جهنم وبئص المصير أعاذنا الله وإياكم وأخرج ايضا مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفتهم فمر بجد أسك ميت أسك أي قطعت أذنه فتناوله فأخذه فقال ايكم يحب أن هذا له بدرهم فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء ما نصنع به قال تحبون أنه لكم من فيه لأنه أسيك فكذبوا ميت فقال صلى الله عليه وآله وسلم والله للدنيا اهون على الله من هذا عليكم هكذا فكذا قيمة الدنيا عند خالقها سبحانه فكذلك ينبغي أن تكون عندنا أيضا وأعوذ بالله أن أكون من الذين يقولون ما لا يفعلون فنحن ننصح بهذا ونعظ إخواننا بهذا ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في الالتزام بهذا وأن وسلمنا من فتن الدنيا ما ظهر منها وما بطن وأن يرزقنا الحسنة في الدنيا والآخرة فكما كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله مأتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نسأل الله لنا ولكم الثبات و السبات في اسماء الحاكمه صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سلم و يعني هناك سؤال واحد لا و سلم و سلم سريعا سلم من نصف تقول السلام عليكم ورحمة الله أنا امرأة مطلقه ولي طفلة ولا عائل ولا عائل لنا رزقت بوظيفة حكومية وثابتة ولكنها مختلطة ولكني لا أدري كلمة غير واضحة أسعى للتغيير والبحث عن عمل غير مختلط هل علي ذم حتى أجد عملا آخر يعني والآن نقول للسائلة بارك الله فيها يعني كما قال أهل العلم إن الأصل هو تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء الأجامل بين النساء والرجال الأجامل والأصل أن تقرأ المرأة في بيتها لقوله تعالى وقرن في بيوتكنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى فالمرأة الأصل فيها القرار في البيت وأنها لا تنزل إلا للحاجة وللضرورة والأصل وفي الغالب أنها إذا نزلت تنزل مختجبة للحجاب الشرعي بلا شك ينبغي أن تتحرى في نزولها وأن تلزم فات الطريق إن ولا تمشي في وسط الطريق تزاحم الرجال وكان الصحابيات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجنا من صلاة إلى صلاة الفجر خرجنا متلفعات بمروتهن لا يعني قولنا أحد من الغلس الشاهد أن المرأة عليها أن تخطاط لنفسها إذا نزلت وأن تغض بصرها، فالمرأة مأمورا بغض بصرها أيضا، وإذا اضطرت العمل في مكان لا في مكان ما لكسب الرزق نظرا أنه ليس لها عائل يعولها. هذا يكون للضرورة وفي قدر الضرورة و... و... تجتهد أن تتحرى العمل الخالي من المخالفات الشرائية نحو الاختلاط وغيره فإن يعني تعصرت عليه الأمور ولم تجد إلا هذا العمل الذي فيه الاختلاط فنقول لها عليك أن تتقي الله عز وجل وأن تتجنبي ما استطعت هذا الاختلاط إن كنت في ضرورة والاختلاط كما بيانه أهل العلم يكون بالنظر وبالكلام يعني إذا جلس مجموعة من النساء والرجال الأجانب في مكان واحد ثم تبادل النظر والكلام هذا هو الاختلاط المحرم. فإذا التزمت المرأة بالحجاب الشرعي الكامل وحجمت نفسها وغطت وجهها على سبيل الإجاب على قول بعض أهل العلم وعلى سبيل الاستحلاو على قول بعض الآخر ثم لازمت مكانها الذي تعمل فيه ولم تخالد من حولها من الرجال إن, كان إن اضطرت أن تجلس معهم في مكان واحد لا بالنظر ولا بالكلام وفي الوقت نفسه تسعى جاهدة للبحث عن مكان آخر تتجنب في هذا الاختلاط نرجو أن تكون أن تكون أدت مستطاعت ولا يكلف الله نفسه إلا وسعها كما قال سبحانه فقط الله مستطاط ونسأل الله أن يرزقها بالرزق الحلال الطيب بعيدا عن, عن هذا الاختلاط وأن يسر لها أمره وأن يصرف عنها السوء والشر ونكتفل هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانه كنه وعلى اشهد ان لا اله الا تستخدمك واستغفرك واتوب اليك